مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ أَلَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّهِمْ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ إِذْ جَاءَكُمْ فِيهِتْقٌ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ قَالُوا أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا إِنَّكُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا فَمَا لَنَا مِنْ عَذَابٍ إِنْ كُنَّا قَدْ كُنَّا فِي الضَّلَالَةِ مُقِيمِينَ قَالُوا فَأَنتُمْ مَوْعِدُهُ وَأَنتُمْ تَخْشَوْنَ الْعَذَابَ فَإِنَّمَا أَنتُمْ تَسْتَزْكُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالْآخِرَةِ في نَشْجَرِ الاخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ